الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فذكرنا من تجب عليهم الصلاه وبعد ذلك ذكرنا أ ر ك ا ن ه ا أ و شروطها فقلنا يشترط فيها أ ن تكون في وقت الظهر والشرط الثاني أن ت ق الشرط م في أبنية خطة أوطان ا م م ج ع ي ن و ا ل الرابع ث ث ا لا يسبقها ولا ا ل أن ي ق ن جمعة في ل والشرط ل د ت ه ا ا ا ر ب أ ن تقام في ج م ا ع ة و أ ن يكون عددهم أ ر ب ع ي ن مكلفا حرا ذكرا م ت و ط ن ا والشرط الخامس أ ن يتقدم على الصلاه خطبتان لخذر ص ح ح ي ي البخاري ومسلم عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم ا ل ج م ع ة خطبتين يجلس بينهما فالخطبتان ركن و ي س ت ر ط في ا ل خ ط ب ة أ ن تكون قبل الصلاه ب ا ل إ ج م ا ع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها كذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي وهو صلى على هذه الحاله غضب ثم صلى فل. فلا يجوز لاحد من الناس ان يجعل ى الخطبه بعد الصلاه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبه لها اركان وجرود اما اركانها فخمسه بعض هذه الاركان مشتركه بين الخطبتين وبعض الاركان تختص به ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى وبعض ا ل أ ر ك ا ن يكون في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة الركن ا ل أ و ل ا ل حمد الله ت ع اتباعا ل ى ا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه مسلم والركن الثاني ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما لفظ ل ا متعين يجب أ ن ي أ ت ي الخطيب بلفظ الحمد ولغز ا ل ص ل ا ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم و ل أ ن ه الذي مضى عليه الناس في عصر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى عصرنا هذا فهو إ ج م ا ع اتفق عليه أ ه ل جميع العصور ا ل إ س ل ا م ي ة فلا الإنسان الشكر أن يقول الشكر ل ل ينسو أن ه أو أشكر الله أو وكذلك يجوز شكرنا الله الله لا يجوز السناء على الله بدلا من الحمد على من أ م اما أن يثني على الله ع ل ح م د ف ه ذ ان شيء بد م ه أما أن يكتفي بالثناء بدلا من الحمد فهذا لا يجوز ولا يتعين على الخطيب أ ن يقول الحمد لله ولكن لو, لو أ ت ى ب أ ي ك ل م ة فيها مضمون الحمد مضمون هذه المادة هذه ف إ ن ه ي ج ز ئ فلو قال بحمد الله أ و أ ح م د الله أ و لله الحمد كل آناء مقبول ا ومجزئ المهم المتعين هو م ا د ة هذه ا ل ك ل م ة وليس خصوص اللفظ الحمد لله رب العالمين والركن الثالث ا ل و ص ي ة بالتقوى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أ ي ض ا ولا يتعين لفظها على الصحيح عندنا فكل كلام يؤدي إ ل ى حث الناس على التقوى هو و ص ي ة بها ولا يشترط أ ن يقول لهم اوصيكم بتقوى الله فكل كلام فيه حث على التقوى هو ا ل و ص ي ة بالتقوى التي جعلناها ركنا من أ ر ك ا ن ا ل خ ط ب ة وهذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة التي ذكرناها و هي الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله و ا ل و ص ي ة بالتقوى اركان في خطبتين يجب ان ي أ ت ي بها في ا ل خ ط ب ة الاولى وان ي أ ت ي بها في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة على النحو الذي ذكرناه واما الركن الرابع فهو ق ر ا ء ة آ ي ة في احداهما ان يقرأ آية من القرآن الكريم في الخطبة الاولى او في الخطبة الثانية فهذا الركم شائع بين الخطبتين اذا قرأوا الخطبة الاولى من بين الثانية يقرأآية في في في في قرأوا الخطبة واذا اجزا تجد ز اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ولا يفترق في هذه ا ل آ ي ة موضوع معين فإن كانت في الوعد فهي في فهي في فهي في في فهي وإن وإن وإن كانت كانت كانت كانت النبيين والمرسلين الوعد جائزة الوعيد جائزة الترغيب الترهيب جائزة أخبار الأمم الماضية أخبار أيضا جائزة أو أو فلا يشترط فيها موضوع معين ولكن يجب أ ن تكون ك ا م ل ة أ ن ي ق ر أ آ ي ة ك ا م ل ة لا بعض آ ي ه هذا هو الظاهر من كلام الفقهاء إ ل ا إ ذ ا كانت ا ل آ ي ة ط و ي ل ة فقد تردد بعض الفقهاء في الاكتفاء بجزء ا ي كآية منها و ا ل أ و ل ى ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ق ر أ آ ي ة ص غ ي ر ة ق ص ي ر ة ك ا م ل ة أ و ل ى له من أ ن يقرا في خلاف الفقهاء ب إ ج ز ا ء بعض آ ي ة ط و ي ل ة و ر ك ن الخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين وهذا يكون في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة ولا يتعين أ ي ض ا كل ما فيه دعاء للمؤمنين ف إ ن ه يكون مجزئا و إ ن م ا جعلوه في ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن الدعاء ع ا د ة يكون في الخواتيم و خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة خ ا ت ب ة ا ل ص ل ا ة ولذلك ناسب أ ن يكون الدعاء فيها هذه أ ر ك اركان ن الصلاة أ ا ل خ ط ب ة امسه أ ر ك ا ن الركن ا ل أ و ل الحمد لله الركن الثاني ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الركن الثالث ا ل و ص ي ة بالتقوى وهذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة م ش ت ر ك ة بين خطبتين الركن الرابع شائع بين خطبتين وهو ق ر ا ء ة آ ي ة والركن الخامس مختص ب ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة وهو الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ف إ ذ ا أ ح ل بركن من هذه ا ل أ ر ك ا ن تعتبر خطبته ب ا ط ل ة وبناء على ذلك تعتبر جمعته أ ي ض ا ب ا ط ل ة ل أ ن ا ل خ ط ب ة يجب أ ن تكون قبل ا ل ص ل ا ة لاننا جعلنا من اركان الصلاه الخطبه او من شروط صلاه الجمعه الخطبه واذا انعدم الشرط انعدم المشروط نعم قلنا شروط الجمعه نتكلم عنها عددنا منها ان يخطب خطبتين قبل الصلاه فاذا انعدم الشرط انعدم المشروط فلا اصح الجمعه الا بالخطبه واذا اخل باركان خطبتي فقد ابطل او ابتدا اما شروط هذه الخطبه فهي ت س ع الشرط الاول النبي ل العربية ليجمع الامة على ذلك ثلفا وخلفا ما خطبوا الا باللغة العربية في البلاد العربية وفي البلاد غ ة ما خطبوا الأعجمية في وفي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خطب ب ا ل ع ر ب ي ة وما كان يعرف غيرها و ا ل ص ح ا ب ة خطبوا ب ا ل ع ر ب ي ة ولا ي م ة من بعدهم ما خطبوا الا ب ا ل ع ر ب ي ة فاتباعا للسلف والخلف يجب ان تكون ا ل خ ط ب ة ع ر ب ي ة ولذلك تجد في كثير من بلاد العالم ا ل إ س ل ا م ي الخطيب م ا انه يخطب ب ا ل ع ر ب ي ة ويترجم أ و أ ن ه يخطب بلغته وبعد ذلك يعيد ا ل خ ط ب ة ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و أ ه م شيء في الخطبه هو اركانها ف إ ذ ا أ ت ى ب ا ل أ ر ك ا ن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف إ ن ه يكفيه هذا و أ م ا ب ق ي ة الكلام فان اتى به بالعربيه وترجمه فهذا سائغ وان اتى به بلغه القوم الذين يخطب فيهم فهذا سائغ لان الانسان لو اقتصر على الاركان فقط تجزئه الخطبه لو قام فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله و ا و ص ل ن ا س بالتقوى وقرا ايه تجزئه هذه الخطبه ما يشترط فيها ان يطيل الكلام فاذا اتى بالاركان فقد أ ت ى بمقصود ا ل خ ط ب ة وبعد ذلك يجوز له أ ن يترجم الكلام ا ل آ خ ر إ ل ى ل غ ة القوم الذين يخطب فيهم ويجترطوا في الثلاثة مرتبة أ ي ان يحمد الله أ و ل ا وان يصلي على رسوله ثانيا وان يوصي بالتقوى ثالثا إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى خالفه في ذلك وسيقول بعد قليل قلت ا ل أ ص ح أ ن ترتيبا انت اركاني ليس بشرط والله أ ع ل م بحصول المقصود بدونه ل أ ن المقصود ليس الترتيب و إ ن م ا المقصود أ ن يحمد الله و أ ن يصلي على رسوله و أ ن يصلي بالتقوى وهذه ا ل أ م و ر تحصل إ ذ ا كانت ا ل أ ر ك ا ن م ر ت ب ة أو ك ا ن ت غير م ر ت ب ة لا خلاء أ ن الترتيب أ ف ض ل وهو شيء مطلوب ومندوب ومستحب ولكن لو خالف ولم يرتب ا ل أ ر ك ا ن ف ا ل إ م ا م النووي يقول ب أ ن هذا م ل د ع خلافا ل ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى وهو المتابعي اذا الشرط ا ل أ و ل أن تكون بزغة الشرط الثاني عند الإمام الرافع ان ل ل ا تكون م ر ت ب ة الأركان وهذا خالد قد ف ي ه مرتبه ه م النووي والفتوى ا على ل سنة و ط شرط الثاني هذا شرط واحد يعني أن ك و ن ع ر ي ة مرتبة الأركان أختار ا أن ن الاركان ن ي ف ا ش ر ط ل ل ل ا أن أ تكون مرتبة عربية كونها ع ر ب ي ة وافق النووي الرافعي على هذا وكونها ورتبت ا ل أ ر ك ا ن هو الذي خالف فيه ف ت ر ت ب ا ل أ ر ك ا ن جزء من الشرط ا ل أ و ل الشرط الثاني أ ن تكون بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال كان ا ل ت أ ذ ي ن يوم ا ل ج م ع ة حين يجلس ا ل إ م ا م على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر رضي الله عنهما يعني بعد الزوال وفي البخاري عملت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه ة بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس السماء ووقت يعني عن كبد وروي عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان خ ط بعد ب الزوال قال الإمام النووي في المجموع في في باب هيئة باب الجمعة ومعلوم أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إ ل ى ا ل ج م ع ة متصلا بالزوال وكذا جميع ا ل أ ئ م ة في جميع ا ل أ م ص ا ر ولو جاء تقديمها على وقت الظهر لقدمها النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين ل أ ن ه يندم ل ل إ ن س ا ن أ ن يبكر إ ل ى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة كما سياتي بعد قليل في مندوباته او ل أ م ر ا ل م س ت ح ب ة يوم ا ل ج م ع ة فلو كان يشوز تقديمها على وقت الظهر لقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين وكان ي ع ا لها في أول الوقت أول إلا في أ ه لم رسول يعرف عن اصحاب ل ل ه ل الله عليه وسلم أنه قدم صلاة الجمعة ى وكان أنه ظهر عن وقت قدم أ ص رسول الله الأئمة الخلفاء من بعده يتحرون زوال الشمس ولو ب ع د ذ ك ي ص ل ن الجمعة ولو كان تقديم ص ل ا ة ا ل ج م ع ة عن وقت ظ ه ر جائزا لقدمه الأئمة ا لقدمه ل ل خ فالشرط ء من بعد ر س و الله الله صلى الله عليه وسلم ف ا ل أ و ل اذا أ ن تكون ب ا ل ل غ ة العربيه والشرط الثاني ان يقوم ا ل إ م ا م في الخطبتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه خطب قائما فيما رواه مسلم فان إ ن عن عجز ل المصر ق ي ا م حكم وحكم ف إ عجز عن القيام خطب قاعدا ثم مضطجعا كالصلاه والشرط الرابع الجلوس بين الخطبتين اتباعه النبي ل صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ولابد في هذا الجلوس من الطمانينه ان يجلس ويطمئن جالسا ك ا ل ط م أ ن ي ن ه بين السجدتين و ك ا ل ط م أ ن ي ن ه بين الركوع والسجود حينما يعتدل يجب عليه ان يطمئن ا ع ت د ل ا وبعد ذلك يسجد فاذا جلس وطمانن ثم قام فانه يجزئه واذا لم يطمئن فانه لا يجزئه هذا الجلوس يجب عليه ان يرجع وان يطمئن وبعد ذلك يقوم ك ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها عند الكلام على أ ر ك ا ن ا ل ط م أ ن ي ن ة في أ ر ك ا ن الصلاه هذا كله إ ذ ا خطب قائما واما اذا خطب قاعدا خطب جالسا لمرض به وقد ذكرنا انه يجوز له ان يخطب قاعدا ان عجز عن القيام قال قائما الغطبتين سكوتا فيما كان يعجل جلوسه فيما لو كان قائماً. يعجل جلوسه يزكت بين وقلنا ا الخامس اسمعوا ل كاملين. ر اربعين ك م نحن قلنا من اركان شروط الجمعه انه يجب ان يتوفر فيها اربعون مكلفا حرا ذكرا مستوطنا وبناء على ذلك يجب على الخطيب ان يسمع الاربعين بان يرفع صوته بحيث يسمعه اربعون ممن تجب عليهم الصلاه ة نحن قلنا المسافر صلى ت ف ي س ت ر ط بالذين يسمعون ا ل خ ط ب ة أ ن يكونوا ممن تنعقد بهم ا ل ج م ع ة فيجب عليه أ ن يسمع أ ر ب ع ي ن مكلفا ً ذكرا ً حرا ً مستوطنا حتى تصح خطبته واما ب ق ي ة الناس ف إ ذ ا سمعوا فبها ونعمت و إ ذ ا لم يسمعوا فلا يضر عدم سماعهم ل أ ن ا ل أ ر ك ا ن أ و الشروط قد تحققت والجديد أ ي المذهب الجديد وقد ذكرت لكم في الدروس ا ل س ا ب ق ة أ ن النووي إ ذ ا قال الجديد كذا أي اي ل ق د م خ ل المذهب ف ه ا القديم يكون مخالفا له والفتوى دائما على ا ل م ذ ه ب الجديد إلا فالاصحاب ي سبع عشرة مسألة عشرة خ ل أ فيها ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه الجديد ف أ ف ت و ا على المذهب القديم لان الدليل مع المذهب القديم والجماع فهو ولذلك الجافعي قال إذا صح الحديث مذهبه في إذا القديم مذهبه أفتوا عشرة هنا وهو ما عليه أ ن ه لا يحرم الكلام أ ث ن ا ء ا ل خ ط ب ة كلام م ق ل و ب يكره ل ل إ ن س ا ن أ ن يتكلم ولكن لا يحرم عليه الكلام يعني إ ذ ا تكلم لا يكون ع ا ط ي ا لله تعالى قال من أحبار للاخبار ا ز ر ل ب خ ا ي ومسلم ا بينما ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي يخطب يوم ه وسلم ا ل ج م قام ع أعرابي ة فقال ر يا س و ل ا ل ل ه هلك المالو وجاء ا ل ع ب ا ل فادعو الله لنا فرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ق ا ل و ج ه الدلاله في هذا الحديث أ ن ه لم ينكر صلى الله عليه وسلم على ا ل ع ر ب ي كلامه ولم يبين له وجوب ا ل ز ك و ت وبناء على ذلك ا ل ك ل ا م ليس حراما ولكنه مكروه ت ر ا ه ي ة ش د ي د ة وهذا كل إ ذ ا لم تكن إ ل ي ه ح ا ج ة وفي أ بأن رأى أعمى أن م ا إذا كانت هناك حاجة بأن رأى يتردى يريد ب ر رأى إلى إنسان اللي تندغى أو ع ق ر ب الحالات تتب إ ي ه نحو ا ل يجب عليه ه ه م ذ ان كلام كله ك لم فيما إذا ي هناك ا د ع ينبههم للكلام أما إذا ي و الحالات وفي يجب بعض الحالات يعني ل ولذلك رأى يريده ينبهه له ويرفده قال يعني الكلام ليس حرام الا انه يسن ا ل إ ن ص ا ت لمن حضر ا ل ج م ع ة ممن يسمعون خ ط ب ه وممن ممن حضرها ولكن السامعين ا ل إ ن ص ا ت في حقهم م ت أ ك د أ ك ث ر ممن لم ي ت م ع الخطبه ب أ ن كان في مكان بعيد ش د ة ب ق و ل ه تعالى واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاتبعوا له وانصتوا كثير من المفسرين ذكر أ ن هذه ا ل ا ي الجمعة وردت في الخطبه ة ق ر آ ن ا ل ا س ت م ا ل ه ا عليه من قبيل المجال ويكره للحاضرين الكلام فيها ل ظ ا ه ر هذه ا ل آ ي ة وخبر مسلم إ ذ ا قلت لصاحبك أ ن ص ت يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب فقد لغوك ايات ا ل إ ن س ا ن بكلام له والمفروض بالمؤمن أ ن يتنزه عن اللغو مطلقه قلت هذا كلام ا ل إ م ا م ا ل ن و و ا ل ت د ر ا ك على ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع في الشرط ا ل أ و ل وهو أ ن ه يشترط تتابع الاركان ا ل ث ل ا ث ة قلت اصح أ ن ترتيب ا ل أ ر ك ا ن ليس بشرط ي ن والله أ ع ل م والشرط الخامس الموالاه ل الثالث ل ش ر ط ا ا م و بين أ ر ك ا ن ه ا وبين الخطبتين وبينهما وبين ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ما ف ص ل بين الخطبتين بفاصل طويل كان خطب ا ل خ ط ب ة ا ل أ و ل ى وجلس نصف ا ل س ا ع ة وبعد ذلك قام ليقطب ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة فقد فقدت ا ل م و ا ل ا ة فيجب علي أ ن ي س ت أ ل ف ا ل خ ط ب ة من جديد وكذلك يجب علي أ ن يوالي ما بين الخطبتين وما بين ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا ما أ خ ل ب ا ل م و ا ل ا ة كان وقف في المحراب و أ خ ذ يعظ الناس ويذكرهم عمل خ ط ب ة ث ا ن ي ة فعندنا تعتبر خطبته قد لغت لان أ ن ه م والى فيها ي ب الخطبة, الخطبه والصلاه ب ي ن ة الخطبة لأن ل ل ا ا و ص كالعباده الواحده ولذلك يجب عليه ان يوالي ما بين الخطبه وما بين الصلاه وهو وان كان عند بعض الائمه ليس شرطا إ ل ا انه يستحب الخروج من الخلاف ما دام هذا الامر شرطا عند الامام الشافعي رحمه الله فعلى أ ن بعض الفقهاء لا يرى هذا الشرط إ ل ا أ ن ه يندب له أ ن يخرج من الخلاف ب ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة المتفق عليها عند جميع الفقهاء الخروج من الخلاف مستحب ولكن مع ا ل أ س ف نجد كثيرا من الخطباء ممن لا علم عنده يقف في المحراب ويعمل خ ط ب ة ثانيه ة بعض الخطباء دقائق خمس أكثر من و و يتكلم لبطلين يعني اقتراض تعتقد على النفاء لا الشرط هذا、الشرق. ب م خ ا ل ف ة بعض الفقراء ف ي يندم للانسان ان يخرج من الخلاف الخروج من الخلاف مستحب في كل امر وقع فيه الخلاف الا ان ه مع الاسف كثير ممن يتصدى ل ل خ ط ب ة لا ما يوجد عنده علم فيقف في المنبر و ي ع ل م و ي أ م ر وينهى بحيث يحرج كثيرا من الناس الذين يقفون ألفه يقفون بعض من يصلي يعتقد أ ن هذه ا ل خ ط ب ة أ ص ب ح ت ل ا غ ي ة و ب ا ط ن ة ل أ ن ه ماوان بينها وبين الصلاه ة عند أبي حنيفة يجب الموالاة ما بين الفاتحة وما بين السورة الصغيرة. تجب الموالاة. ولذلك ق ة الشافعية حينما ورائه الحالفية مراعاة للخلاة الفاتحة يصلي ويعلم أن بعض مراعاة يقرأ أن و ي ب د أ ب ق ر ا ء ة ا ل س و ر ة ا ل س ي ر ه في س ل ا بحيث ي س م ع بعضا ولا ي ج و ح و ا ل م س ح ي ي ن ا ي ح ف ا ل في يمن يزعمم ي س و او يسعون ممن يحترم م ل ه ا ش ي ء ح ت ر م يحترم ن يسعون ي ن ي س ن يسعون يسعون يسعون يسعون ي س ع ن يسعون ي س ع ل ن يسعون ي س ع ن ي س ع ي ع ت ق د س ع و ن يسعون يسعون ي و ن يسعون ي س ن ي س ع و س ع و ن يسعون يسعون يسعون يسعون و ن ي س و ن ن ي س ع ما يعتقد هذا ولكن عند ا ل ح ن ف ي ه جميعا يندب ل ل ح ن ف ي اذا لمس ا ل م ر أ ة ان يتوضا خروج من الخلاف حتى يقال ان صلاته صحيحه ة على جميع اقراء ف ا ء على جميع الندائح الشافعي السافري ج د ن ق ض للوضوء ولكنه عند ن ابي ي ح ة وعند غ ي ه ه من ا ا ل ف ق ح ت ك و ن ك ل م ة المسلمين و ا ح د ة ابو حنيفه ما يقراون ا ل ب ك م ل ة في ب د ا ي بداية كل س و ر ة ولكنهم يندبوا له ان ي ق ر أ البكمله سرا ولذلك نطلق وراء خرج الخلاف وقرأه البكمله هذه قواعد متبعه ة متعارف ع ل ي ا عند الناس جميعا ولكن مع الازهر اليوم صار كثير من الذين يؤمون في المساجد وكثير من الذين يخطبون لا ي ج د عندهم فقه ربما أ ت ى في ا ل خ ط ب ة ب أ م و ر غير م س ت ح ب ة ربما أ ت ى ب أ م و ر م ك ر و ه ة ربما فعل بعض المصطنات وهو لا يدري ولذلك المفروض ب ا ل إ ن س ا ن الذي ياتصدر ل ل خ ط ب ة أ ن يكون عالما ا ل إ ن س ا ن الذي ن ش د ا ل إ س ل ا م نحن عندما تكلمنا على الروس الائمه قلنا يقدم في ا ل ص ل ا ة ا ل أ ق ر ا ن ا ل أ ع ل م قالوا يقدم ا ل أ ع ل م ولو لم يكن قارئا ولو لم يكن حافظا ب ا ل ق ر آ ن لوجد و عندنا حافظ ب ا ل ق ر آ ن ب أ ح ك ا م ه ب ا ل ق ر ا ء ا ت السبح أ و ب ا ل ق ر ا ء ا ت العشر أ و بغيرها ووجد عندنا عالم يحفظ من ا ل ق ر آ ن ولا يحفظ كل القران آ ن نقدم ل ل ع ا م أ ه أدرى بالحلال والحرام وأمور بقدر والحرام معرفة والحرام إلى إلى بالحلال الصلاة ما تحتاج الحفظ بقدر ما تحتاج الحلال والحرام. كثير والله في بعض الحالات تجد الخطباء يقف ويتكلم في المحراب فتره طويله واتحرج ي ع ا بهذه ل وأن ي ا ل لو قال ا لناس ت ق ي م و ا او قال لهم ي ا ل ت و ك ل م ة و ا ح د ة لا مانع منها واما ان يطيل الكلام فهذا شيء ثاني خ ط أ ولو كان يعتقد انه ليس شرطا اي ا ل م و ا ل ا والشرط السابع ط ه ا ر ة الحدث الاكبر والاصغر و ا ل ط ه ا ر ة من الخبث لان خ ط ب ه ب م ن ز ل ة ا ل ص ل ا ة فيشترط فيها ما يشترط من ا ل ص ل ا ة ولذلك قال والشرط الثامن الخسر ل ل ع و ر ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم و ل ل ا م ة سلفا وخلفا والشرط التاسع تقديمها على ا ل ص ل ا ة كما ذكرناه وكما هو معلوم من كلامنا وتياط الكلام هذا ب ا ل ن س ب ة لشروطها إ ذ ا شروط ا ل خ ط ب ة تسعه الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون ب ا ل ع ر ب ي ة الثاني أ ن تكون بعد الزوال الرابع ث ث ا فيها ا ل ل أن يقوم أ ن يجلس بين الخطبتين الخامس أ ن يسمع أ ر ب ع ي ن كاملين ممن تجب عليهم ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وتنعقد بهم والسادس أ ن تكون م ت و ا ل ي ة الاركان و أ ن يكون هناك م و ا ل ا ما بين الخطبه ا ل ا و ل والثانيه وما بين الخطبتين و ا ل ص ل ا ة والشرط السابع الطهاره من الحدث والخلف ويسن ا ا ا ل ل ش ر ط ث م العورة أ تقدم ان ل على الصدق خ ط ب ة و ي س تكون ا ل خ ط ب ة على المنبر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أ و مكان مرتفع ويسن ويدخل ويصعد للخطيب يسلم الحاضرين المسجد المسجد المسجد أن دخل على الحاضرين إذا دخل المسجد إذا إذا ف إ ذ ا وصل إ ل ى المنبر يسن له أ ن يسلم على من عند المنبر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وإذا وسلم وسلم دخوله إلى إذن المنبر اتجه المصلين أيضا اتباعا الله عليه وسلم. فيندب إذن أن يتلم ثلاث مرات عند المسجد يتلم على الناس فعد عليهم عليه عند على فيندب للنبي صلى لقطيب يتلم يتلم أن وعندما يصل إ ل ى المنبر قبل أ ن يصعد في المنبر يسلم على من عند المنبر و إ ذ ا صعد المنبر واستقبل الناس يندب له أ ن يسلم عليهم ولا يندب له أ ن يصلي تحيه المسجد بل يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا ويجلس بعد السلام على مكان الجلوس في المنبر ثم يؤذن ب ا ل خ ط ب ة و ي ن د ب أ ن تكون ا ل خ ط ب ة ب ل ي غ ة ي أ ت ي فيها الخطيب بكلام فصيح ج ز ل ما يكون فيه أ ل ف ا ظ غ ر ي ب ة ل أ ن ه أ ج د ت أ ث ي ر ا في النفوس فلو خ ط ب ب خ ط ب ة فيها كثير من الكلام الغريب الذي لا يفهم ما يستفيد السامعون منه شيئا ف ي ن د ب أ ن تكون ا ل خ ط ب ة ب ل ي غ ة م ف ه و م ة ق ص ي ر ة ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم و ذ ل ك ولخبر مسلم كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا ولما رواه مسلم أ ط ي ل و ا ا ل ص ل ا ة وقصروا ا ل خ ط ب ة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا في شيء من ا ل خ ط ب ة و إ ن م ا يتجه إ ل ى الناس مقبلا عليهم بوجهه وبدنه قال الشربيني الالتفاة يمينا وشمالا ولأن ب د ع ة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمد على س ي ف أ ث ن ا ء ا ل خ ط ب ة أ و عصا أ و قوس أ و ب د ق ي ه في هذا العصر شيء من السلاح لخبر أ ب ي داود ب إ س ن ا د الحسن أ ن ه صلى الله عليه وسلم قام في خ ط ب ة ا ل ج م ع ة متوكئا على قوس أ و عصا قال و ا ل ح ك م ة في هذا ان اشار الى ان هذا الدين يهتم بالسلاح وقد امرنا الله تعالى بان ناخذ عقبتنا دائما ف السلاح واعد لهم ما استطعتم من ق و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال ويكون جلوسه بينهما بين الخطبتين نحو س و ر ة الاخلاص هذه ا ل ط م أ ن ي ن ة بقدر ق ر ا ء ة س و ر ة الاخلاص وهل ي ق ر أ فيها سوره ا ل إ خ ل ا ص أ و شيء من ا ل ق ر آ ن أ و يسكت يقول الشابين ل م يتعرضوا له ا ل أ ص ح ا ب لكن في صحيح ابن حبان أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ فيها و ي س م أ ن يختم الخطبه ا ل ث ا ن ي ة بقوله استغفر الله لي ولكم و إ ذ ا فرغ من الخطبه شرع المؤذن في ا ل إ ق ا م ة وبادر ا ل إ م ا م ليبلغ المحراب مع فراغه و ي ق ر أ ندبا بعد ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى س و ر ة ا ل ج م ع ة وفي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة س و ر ة المنافقين طبعا بعد الفاتحة و ي ق ر أ السورتين بكمالهما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وروي أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ في ا ل ج م ع ة سبح اسم ربك أعلى أ وهل ت الاعلى ك حديث غاشية ل ل صلى الله ه ي يقرأ ه وسلم سبح ل إثم تارة كان ربك أ ع وهل أ ت ا ك حديث الغاشيه ن ف م بأيهما ا سلتان أتى أتى فقد بس فنة ولو ط ب مندوب ع ا هذا و ق ر أ شيئا آ خ ر من ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه يجزئه وتكون ا ل ق ر ا ء ة جهرا ب ا ل إ ج م ا ع وهذه ا ل ك ل م ة كلمة ا ل جهر مما زادها ا ل إ م ا م النووي على الامام الرافعي في المحرم لأنه ل يشير الا م انه ل و و ي ر ح م ا لم ل ه في ق د م ة ا ل ك ت ا ب أ ن ه إ ذ ا زاد شيئا على الإمام الرافعي على فانه يقول في اوله قلت وفي اخره والله اعلم وقلت لكم ان هذه العباره تاره يذكرها فيما يستدركه على الرافعي وتاره يذكرها فيما يزيده على الرافعي وهنا زاد هذه الكلمه الا انه لم يقل في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم والله اعلم انه لم يقل هذا لانها من الامور المعروفه ولا سيما ان الرافعي قد ذكرها في كتبه الاخرى قال ويستحب للمسبوق فتدخل ركعة الجار و ل ى ك ت امامه في ثانيته كما نقله الامام ابن الصباغ صاحب الشامل والامام ابو نصر ا بن الصباغ من ا ت ب ا ر اصحابنا الشافعيين م ت و ف ع ا اربعين و س ب ع ة وسبعين من الهجره وكان من اقران الامام الشيرازي واقران الامام ابي سعيد المتولي و ل و كتاب الشامل هو ي ق و ل ف ي ه ا س ت ح ب ل ش ا م ب و ق ا ل ب ه ر في ث ا ن يعني ي ت ه إ ذ ا ف ا ت ه الروياني ق ة ا ل أ ا ل م ت و ق ر ا ل خ م س م ا ل ر و ي ا ن ي ا ل من ت و ق ع 502 م ا ل ه ج ر ة وهو أ ي ض ا من كبار أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين و ا ل إ م ا م الروياني كتاب البحر يعتبر من أ ش ه ر كتب المذهب ولذلك من اكثر كتب ولذلك قال الناس ف ي حدث عن البحر ولا حرج ب ك ث ر ة ما فيه من الفروع قال الامام بن عبد السلام العز بن, بن عبد السلام قال ومن البدع بالخطبه ذكر الشعر فيها ولكن مع الاسف صار اليوم ايضا كثير من الخطباء من يجعل نصف خ ط ب ه شعرا ولم يبق إ ل ا ان يجعل الخطبه كلها رجزا او شعرا يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما تمثل الشعر في الخطبه, ما تمثل الشعر في الخطبة. ربما اضطر الانسان لحاجه او لمصلحه عامه ان يذكر البيت او البيتين ومع ذلك الاولى عدم هذا فان ذكر البيت او البيتين ربما يقول هذا المعتمد اما أم تجعل خطبة ان تجعل ا خ ط ب ه شعرا ان ي ذ ك ل فيها عشرين او ثلاثين او خمسين بيتا فهذا يعني غير مقبول ما يضر ب ا ل خ ط ب ة لانه كلام عربي ولكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ص ح ا ب ه ولا سلف هذه ا ل أ م ة مع أ ن ه م كان الواحد منهم إ ذ ا كان الواحد منا يحفظون مئات الابيات أ و آ ل ا ف الابيات فكانوا يحفظون الدواوين ا ل ك ا م ل ة عن ظهر القلب و ب ع د ذلك ما كانوا يذكرون الشعر ف ا ل أ و ل ى ل ل إ ن س ا ن أ ل ا يذكره و على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وصحبه